بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد هذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى أقرأها على شيخنا نبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالغيه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس العاشر بعد الثلاثمائة وفي تفسير قوله تعالى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ الْكُرُونِ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاعَلَ فِي كُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكَ وَأَتَيْكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمُ دُخُولُ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتُنْقَلِبُ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 وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال هي أريحة وكذا ذكر غير واحد من المفسرين وفي هذا نظر لأن أريحة ليست هي المقصود بالفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلت الله عدوهم فرعون اللهم إلا أن يكون المراد بأريحة أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وكذا قال مجاهد غير واحد ورو وروى سفيان الثوري وفي نسخة ابن عيينة كما قال ابن أحد المحققين عن أبي سعيد البقال قال شيخنا الأقرب عبد الكريم ابن مالك يعني أنه عبد الكريم بن مالك وهو ثقة متقن قال ويراجع من هو وكذا ترجمته فهذا الاسم وجلان أحدهما ضعيف ومدلس أنتهى كلام شيخنا وقد راجعته وجدته عبد الكريم ابن مالك الجزري ابو سعيد مولى بني أمية وهو الخضرمي هكذا بلقاء والضاد المعجمتين نسبة إلى قرية من اليمامة ثقة متقن روى عنه السفيانان كما في التهذيب والتقريب للحافظ ابن حجر عندكم جماعة السفيان الثوري نعم قال أحد المحققين طابعه اولاد الشيخ موجودة واحد أحد لانه في معك الله يسامحك عينه وسلامه في مريض سافر نعم ولكن لولا الاثنين روع عنه في اصعب يحتاج إلى مراجعة للسند هذا هو سفير ابن عينه وسفير المسعد الثوري وكلاهما روع عنهم روى عن عبد الكريم ابن مالك الجذري ثقه المحدثين نعم عن عكرمة عن ابن عباس قال هي أريحة وكذا ذكر غير واحد من المفسرين وفي هذا نظر لأن أريحة ليست هي المقصود بالفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون اللهم إلا أن يكون المراد بأريحة أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغوري شرقي بيت المقدس في طرف الغوري قال شيخنا في مسخة الطوري وفي الشعبي الغوري نعم وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا تنكنوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا في منها فإن داخلون أي أعتذروا بأن في هذه البلدة في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين إذا خلق أي ذوي خلق هائلة وقوا شديدة هائل هكذا قال شيخنا افضل ذوي خلق هائل <تصفيق> أي ذوي خلق هائل وقوا شديدة واننا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما دام فيها فان يخرجوا منها دخلناها والا فلا طاقه لنا بهم وقد قال, ابن جرير قال شيخنا والغور منخفض بين القدس وحران مسيرة ثلاثة أيام فالأقرب الغور وليس الطور نعم. وقد قال ابن جرير حدثني عبد الكريم ابن الهيثم قال حدثنا إبراهيم ابن بشار قال حدثنا سفيان قال قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس قال أمر, أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين قال فسار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحا فبعث إليهم اثني عشر عينا من كل صبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم قال فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجثفهم وعظمهم فدخلوا حائطا لبعضهم فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه فجعل يجدني الثمار وينظر إلى آثارهم فتتبعهم فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقط الاثنى عشر كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه فقال لهم الملك قد رأيتم شأننا وأمرنا فاذهبوا فأخبروا صاحبكم قال فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم وفي هذا الاسناد نظر قال شيخنا هذه خرافة يا ليت المؤلف نزه كتابه عنه يعني يضع اثنى عشر رجل في كمة مع الفاكهة ايضا هذا شيء لا يمكن هذا حتى لو كانوا اقزار حتى لو كانوا حروم قز يصعب ان يضع اثنى عشر رجل في كمة نعم قال علي بن عن ابن عباس لما نزل موسى وقومه بعث منهم اثني عشر رجلا وهم النقباء الذين ذكر الله فبعثهم ليأتوه بخبرهم فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه فحملهم حتى أتى بهم المدينة ونادى في قومه فاجتمعوا إليه فقالوا من أنتم قالوا نحن قوم موسى بعثنا نأتيه بخبركم، بعثنا نأتيه بخبركم، فأعطهم حبة من عنب تك الرجل، فقالوا لهم اذهبوا إلى موسى وقومه، فقولوا لهم أقدروا قدر فاكهتهم، فلما أتوم قالوا يا موسى فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. قاومن أبي حاتم سلمان. والشيخون هذا كسابقه. <تصفيق> نعم كسابق يعني كالسنوات السابقة. رواه ابن أبي حاتم ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى ابن أيوب عن يزيد بن الهادي قال حدثني يحيى ابن عبد الرحمن قال رأيت أنا سبنا مالك أخذ عصا فزرع فيها بشيء لا أدري كم زرع ثم قاس بها في الأرض خمسين أو خمسة وخمسين. ثم قال هكذا طول العماليق وقد ذكر كثير من المفسرين هنا أخبارا من وحي إسرائيل لعظمة خلق هؤلاء الجبارين وأنه كان فيهم عوج وأنهم كان فيهم عوج وأنه كان فيهم عوج ابن عنق بنت آدم عليه السلام وأنه كان فيهم عوج ابن عنق بنت بنت آدم عليه ابن إبن بنت سقطت هنا سقطت كلمة ابن في نسخة الشعب مثبتة ابن بنت لا ابن بنت آدم وأنه كان فيهم عوج بن عنق ابن بنت آدم عليه السلام وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع تحرير الحساب وهذا شيء يستحيى من ذكره قال شيخنا صدق صدق رحمه الله وأطولهم آدم عليه السلام وطوله كما في السيحين ستون ذراعا وليت المؤلف نزه كتابه عنه ولكنه بيّن رحمه الله تعالى انتهت له ثلاث آلاف ذراع وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ذراعاً ذراع هذا الشيء يعني أكثر من ألف متر حوالي أعلى من الجبل لا يمكن هذا معروف أن آدم هو أطول أطول أطول الخلق ولمن الحق أحد الدرجات ستون دراع في السماء، ثم يتناقص الخلق. بعد ذلك. ستون دراع يعني حوالي عمارة كم دور؟ حوالي عشر أدوار. أما حوالي ألفي ألفي متر جبل جبل واحد مثل جبل واحد. ف... ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إن الله تعالى خلق آدم وطوله ستون ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا وأنه كان ولد زنيا وأنهم تنعم منه. تلقت شيخنا بفتح وأنه كان ولد زنية وأنهم تنعم من ركوب السفينة. القاموس زنيه وزنيه واحد من كويات القاموس أبو صهيب. <تصفيق> وأن طوفان لم يصل إلى ركبته وهذا كذب <تصفيق> وثرة قال, قال الشيخ هذا باطل هذا باطل فلم ينجو إلا من رحم الله تعالى انتهى كلامه لأن لو كان الطوفان إلى الركبة لا يغرق أحد مع أن الله عز وجل أغرقهم إلا قليل إلا من آمن قل نسلك فيها من كل زوجين اثنين يقرأه من كل زوجين اثنين سبعية متواترة من كل زوجين اثنين أو من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل فقال اركو فيها بسم الله مجريها ومرساها فهؤلاء غرقهم الله على قوما كثيرا نعم نعم وهذا كذب وافتراء فإن الله ذكر أن نوح دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين وقال تعالى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج ابن عنق وهو كان ولدا وهو كافر وولد زنيا هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق النظر والله أعلم وقوله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما حيث لما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى عليه السلام خرض خرضهم, الله خرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة حرضوا حرضهم, حرَّضهم رجلان لله عليهم نعمة عظيمة وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون أي ممن له مهابة يخافون وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس ويقال إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفن قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله فقال والشيخنا سلمه الله هذا الخبر ذكره الله عز وجل في كتابة أنهما نصحا قومهما بعدم النكوري عن الجهاد وهذا هو المذكور أما منهما وكونهما السجداء وكذا الرجم كله من أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب نعم نتاكره نعم على ايه نعم ماذا قال قال في أربعة عشر قراءة ماذا قال قبلها عجيب من القراءات الأربع عشر فهي قراءة شاذة لكن القراءات المتواصلة عشر ليست أربعة عشر شو أربعة فانظر هل ذكرنا في الشوادى أوسامه؟ نعم. <تصفيق> ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي متى توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيديكم وظفركم بهم. ودخلتم البلدة والبلدة التي كتبها الله لكم فلم ينفع ذاك منهم شيئا. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وهذا نقول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن وتخلف عن مقاتلة الأعداء ويقال إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على. في نسخة على والصواب عن عن الجهاد الشعب عن هو الأنسب. <تصفيق> ويقال إنهم لما نكلوا عن الجهاد وعزموا على الانصرافي والرجوع إلى بلادهم سجد موسى وهارون عليهم السلام قدام ملئ من بني إسرائيل إعظاما لما هم به وشق يوشع بن نون وكالب ابن يوفن ثيابهما ولا ما قومهما على ذلك فيقال إنهم رجموهما وجرى أمر عظيم وخطر جليل لا. كل هذا كل هذا الله علمني الثابت أنهما مصححهما فقط لا. وما أحسن ما أجاد به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدري الرسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان فلما فات اقتناص العير <تصفيق> واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف في العدة هم في جمع هم يعني الكفار والصحابة رضي الله عنهم كانوا ثلاثمائة وبضع عشرة ثلاثمائة وثلاثة عشر والكفار قرابة الألف نعم يعني العدد على الثلث نعم في العدة والبيض واليالب فتكلم فتكلم أبو بكر والجلب بك. البيض هو الحديد والجلب الترس أو الدرع من الجلود نعم يعني كانوا أقل في العدد وفي العدة رضي الله عنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا وأيرهم وأنزل ملائكة تقاتل ونزل جبريل ولبس سلامة الحرب ولم يخلاها إلا بعد أن انتصر المؤمنين. المؤمنون نعم وعزوم العصود فالصحي يقول أقدم حزوم والخيل ركبت الملائكة الخيل وقاتلت مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الغزوة فهذه كرامة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله أخوانهم يلعى لأن المسلم يهتم بالعدة المعنوية القلوب الإيمان حتى وإن تخلف شيء من العدة البدنية قد يأث النصر إكراما لأهل الإيمان كما في غزوة بدر والمطلوب كلا هم العدة المعنوية والحسية وأعدوا لهم من من قوة ومن الربات الخير ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم لا تعلمون والله يعلمون لكن الأهم والأولى في ذلك العدة الإيمانية تدريب الجنود والعسكر على الإيمان وتعليمهم التوحيد والحمد لله بلغنا في, في جيشنا والله الحمدلات المحاضرات العلمية وبدأ شيء من الخير ينتشر بين الجنود تعليمهم الدين وعثهم على عفاظ على أمن البلد والوطن هذا شيء طيب ولأستعين بالعلماء وطلاب العلم السلفيين في تعليم الجنود أهمية يعني يكون جندي يعني باسلا في الدفاع عن بلده رغبة في الشهادة في سبيل الله هذا شيء طيب هذا شيء حسن نعم نعم آمين لا توجد نعم نعم نعم لكن المصحف الذي اتفق عليه فيما بعد مصحف أثنان بن عفان رضي الله عنه وهو حرقة جميع المصحف مع مصحف الأثنان هو المعترض فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشير علي أيها المسلمون وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار قال شيخنا سلمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة بالقتال في المدينة وهم خرجوا الآن خارجها نعم وهذا موقف الصحابة لم يقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون كما فعل بنو إسرائيل وإنما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون إن معكم مقاتلون فكان موقفا عظيما وتكلم سعد بن معاذ وتكلم الصديق سيد المهاجرين وسيد الأنصار تكلموا كلاما عظيما يا رسول الله انضي لما أمرك الله به والله لو خدت من البحر لأخذناه معك هذا موقف الصحابة رضي الله عنهم. نعم آخر إيه ولد. آخر ولد لا. يعني بالفتح فقط ز... آخر ولد آخر ولد لا. لا. آه وبالفتح قد يكسر ماذا ها. أكمل زينة نعم مم. نعم يعني يفتح ويكسر. نعم <تصفيق> إذا كسر بمعنى ماذا آخر الولد آخر ولدك يبقى إذا لسه فيها الفر زنية نقول ذيك في الحديث سبع نحوبا أذناها أنية الرجل أمة في الحديث الربا كان باب ها آشهد الله من ستة وثلاثين زنية يزنيها الرجل بأمه والحمد نعم. <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشير علي أيها المسلمون وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه كأنك تعرض بنا يا رسول الله أول سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله أبطال هؤلاء هم الرجال نعم هؤلاء هم الرجال الذين يلتشبه بهم وهذا هو الجهاد هذا هو الجهاد تحت رات هذا ألا هو الجهاد الإسلامي يقتل الإنسان ويقطع وهو راغب في هذا طلبا للشهادة في سبيل الله نعم انظر ماذا قال سعد المعاد سيد الأنصار الذي لما مات اهتز له عرش الرحمة رضي الله عنه سعد المعاد نعم فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخذناه معك وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشفه ذلك الله أكبر. نعم. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار إليه عمر ثم استشارهم فقالت الأنصار يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إذا لا نقول له كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى, بر... إلى برك الغماد لاتبعناك برك الغماد مكان بعيد قال شيخنا مكان بعيد جهة اليمن لا تكاد تصل إليه الإبل. نعم <تصفيق> ورواه الإمام أحمد عن عبيد ابن حميد عن حميد الطويل عبيدة كذا وطاش شكل الشيخ عبيد ابن حميد انظر المسند نعم عن عبيدة بن حميدين عن عبيد ابن حميد عن حميد الطويل عن أنس عن أنس به ورواه النسائي عن محمد ابن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد به ورواه ابن حبان عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن حماد عن معمر بن سليمان عن حميد به، وقال ابن مردوية أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن شعيب عن الحسن بن أيوب عن عبد الله بن ناسح ناسح قال شيخنا أن الحسن بن أيوب في نسخ الحكم تراجع عن عبد الله بن ناسح في نسخة بالخاء ناسخ تراجع وقد راجعته طويته الحسن بن أيوب روى على عبد الله بن ناسخ بالخاء نعم الشعب ماذا بالحاء نعم والحسن للحكم نعم الحسن بن أيوب على الله بن ناسخ نعم <تصفيق> عن عتبة ابن عبد السلم ابن عبد السلمي، وفي مسخة قال شيخنا في مسخة عتبة ابن عبيد السلمي تراجع وقد راجعته أيضا فوجدته في الإصابة في تنميز الصحابة للحافظ ابن حجر عتبة ابن عبد الله السلمي ونقرى عن ابن إسحاق أنه شهد بدرا. <تصفيق> الحمد لله. نعم. عن عتبة ابن عبد الله السلمي قال. ابن عبدن. عندك ابن عبد الله؟ عتبة ابن عبدن السلمي. عن عتبة ابن عبد السلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تقاتلون قالوا نعم. ولا نقول كما قالت بن إسرائيل لموسى فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن ذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه الكندي رضي الله عنه كما قال الإمام أحمد حدثنا قال شيخنا صلى الله طيب تفضل تفضل أكمل الله العزيز حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مخارق ابن عبد الله الأحمسي عن طارق الأحمسي لعله الأحمسي أو الأحمسي نعم عن مخارق ابن عبد الله الأحمسي عن طارق هو ابن شهاب أن المقداد قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يا رسول الله نعم لا نقول لك كما قالت بن إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون الآية هذه في سورة ماذا المائدة ومعلوم أن المائدة من آخر ما نزل وبدل كانت في الآية في السنة الثانية فكيف ذلك أيها قال شيخنا سلمه الله الآية في المائدة وهي من آخر ما نزل فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك بعده نعم نعم في مسل الأحوال ماذا حميد عن عن قال دامح عبد عن عبيدة بن حميد؟ ابن حميد أبي إيه لا عازل عن عبيدة بن حميد عن حميد الطويل على النص هم دفرة. السناد فيها عبيد بن حميد عن حميد الطويل على نص أين هذا؟ <تصفيق> ها؟ الرقم اللي بعدهم وشافا؟ لا نقص في المسند أين هذا السناد اللي هو عن عن عن عبيد <تصفيق> أبي بن حميد نعم حتى نعم نعم. أخبارهم أخبار بعد ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون هكذا رواه أحمد من هذا الوجه وقد رواه من طريق أخرى فقال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال قال, قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه لقد شهدت من المقدار مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما مما مما عدل به. اللهم هاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال والله يا رسول الله لا نقول ما قالت بنو إسرائيل لموسى فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك. ولكن... ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسرّه بذلك هكذا بذلك وفي نسخه ذلك الشعب بالل و سره ولو سره بالله لوذا اثبت يا ابو العباس بذلك وفي نسخة ذلك. انظر مسند نعم نعم. وهكذا رواه البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن مخارق به ولفظه في كتاب التفسير عن عبد الله قال قال المقداد يوم بدري يا رسول الله إن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن نقول امضي ونحن معك فكأنه شري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال البخاري ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهديى وحيل بينهم وبين مناسكهم إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت فقال له المقداد من الأسود أما والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون فلما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر لكن هذا الإشناد مرسل عن قتالة نعم نعم نعم أن آية المائدة متأخرة ووزوة بدر متقدمة قد يكون الله على نعم أو أخبرهم بعد ذلك أخبرهم بماذا قبل, الله قبل نجول آية يعني الله أعلم الله أعلم قد يكون أخبرهم بقبل القصة قبل نجول الآية قبل لا القصة يوم وبعد قد يكون أخبرهم قبل نعم نعم <گ> <attendance> وقوله قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يعني لما نكل بني إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين إلا أنا وأخي هارون قال شيخنا ويلحق بهما من اتبعهما وهم كلا منهم الرجلان <تصفيق> أنت تأكلهم نعم قال العوفي عن ابن عباس يعني بيني وبينهم وكذا قال علي بن وبي طلحة عن ابن عباس وكذا قال الضحاك اخذ بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم وقال غيره افرق افصل بيننا وبينهم كما قال الشاعر يا ربي فافرق بينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين وقوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها بتحريم دخولها عقوبة لهم وهذا التحريم قدري ولا شرعي هذا تحريم قدري كقوله تعالى وحظمنا عليه المراضة من قبل وهناك التحريم الشرعي حرمت عليكم الميتة والدم والآية انتهى كلام شيخنا ولذلك تاهوا في الأرض لا يمكن أن يعودوا إليها فإنها محرمة عليهم واخذوا أربعين سنة يتيهون في الأرض يريدون أن يرجعوا إلى كلما داروا رجعوا المكان الذي بدأوا منه عقوبة لهم أنعم الله عليهم بالمن والسلوى وأهلك عدوهم فرعون وأعطاهم نعمة عظيمة لكنهم كفروا نعمة الله عليهم نعم نعم وسره سره ذلك نعم هذا الأنسب في مصنع أحمد وسره ذلك نعم. نعم فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تضليلهم بالغمام وإنزال المني والسلوى عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صفرة صماء تحمل معهم على دابة فإذا ضربها موسى بعصاه فجرت من ذلك الحجر إثنة عشرة عينا تجري قال شيخنا نعم عظيمة مع عقوبتهم بالتي نعم نعم لكل ما عندك عين تجري لكل شعب عين وغير ذلك الش... من قال شيخنا بكسر الشين الطريق بين الجبلين والصواب ما هنا بالفتح شعب لا يا جماعه لا تتكلموا بكسر السين هو الطريق بين الجبلين الصواب ما هنا يعني بالفتح شا ناه السين عندكم ولاشين شين كسر الشين ناه وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى ابن إبراهيم وهناك أنزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان قال يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن قوله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض الآية قال فتاه في الأرض أربعين سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار ثم ظلل عليهم الغمام, ثم ظلل عليهم الغمام في التين وأنجل عليهم المن والسلوى وهذا قطعة من وانزل عليه وانزل عليهم المن والسلوى وهذا قطعة من حديث الفتون ثم سائر نعم نعم ثم كانت وفاة هارون عليه السلام ثم بعده بمدة ثلاث سنين ثلاث سنين ما تموس الكليم عليه السلام وأقام الله فيهم يوشى بن, يوشى بن نون عليه السلام قال شيخنا وهو فتى موسى في رحلته البحرية وهو الذي فتح لهم بيت المقدس وحبست له الشمس وأقام الله فيهم يوشى بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة ويقال إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله سوى يوشع وكالب ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله قال فإنها محرمة عليهم هذا وقف تام وقوله أربعين سنة أنصوب بقوله يتيهون في الأرض. قال قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض. هو وضع علامة تعانق هنا لا الثانية. فلمن قضت مدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني. فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال خشي دخول السبت عليهم لماذا؟ لأنهم لا يعملون يوم السبت نعم. نعم. قال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي فحبسها الله تعالى حتى فتحها وأمر الله يوشع بن نون أيام بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة أي حط عنا ذنوبنا فبدلوا ما أمروه به فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعره وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. نعم. وقال شيخنا عيناد شديد. فخالفوا بالقول والفعل مع هذه النعم وكذا من النعم هلاك فرعون وقد شباههم الجهمية في التحريف فالله تعالى قال استوى فقال استولى فهؤلاء زادوا نونا يعني حنطة ليهود وهؤلاء زادوا لاما وقد ذكر الله تعالى حال بني إسرائيل تحذيرا لنا ولكل من بعدهم فقد مضى القوم ولم يرد به سوانا ولعلنا نقف إلى هذا الحد وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم. عشر أثبت وتر عشر. كل واحد من القراء السبع لهم تلاميذ. لا إشكال، لا إشكال. في هذا واللي هي عشر بطول العرب ولحجات.